بسم الله الرحمن الرحيم انَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يعخر لو كنتم تعلمون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 وَاللَّهُ أَمْدَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِي فَجَاجٍ قَالُوا نُحَرِّرُ رَبِّي أعصوني واتبعوا من لَمْ يزده ماله وولده إلا خسارا ومكعوا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن وَلَا ولا تذرن ودا ولا قَوْمَ نَسْرَا وَقَد أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِيدُ الْعَالَمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِّمَّا قَطِيعَتْ أَسْهُمُهُمْ وَرُفِقُوا فَأَدْخِلُونَا آرَ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ الله وَقَالَ لِلْوُحُرُ رَبِّ لَا تَذَرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا رَبِّ اغْفِرْ لِي قَالَ بَيْتِي يُمِنُّنَا ولِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا